بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم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 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ تَكُبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ كُنُوبُكُمَا وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقتن أن يبدلهون زواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قولتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات ثيبات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 انما تجزون ما كنتم تعملون يا إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ نَصُوحٌ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ بأيمانهم يقولون ربنا أتلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة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 قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنك عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالتين